يثبت لا إذا استقل فوقع بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه القاعدة وهي يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ما لا يثبت استقلالا طيب المثال والاستدامة قلنا أقوى من الابتداء مثال بيع نعم بيع الحمل منفرد لا يجوز والبيع باطل لانه غرض وبيع الناقه وهي حامل مثلا فهذا جائز مع انه الناقه بلا حمل يكون سعرها اقل مما لو كانت حامله نعم وهذا كان تبع وهذا من تخفيف الشريعه طيب والغرر اليسير لا يؤثر في صحه البيع مثال اخر نعم التطيب قبل الاحرام يصح ان يتطيب قبل الاحرام وإن بقي اثر الطيب بعد الاحرام ولأن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان عندما يتوضا وتقدم معنا في الحج انه عندما يتوضا قد يمس الطيب بيده فهذا لا شيء عليه بخلاف لو كان وجد الطيب يبع مثلا في المحلات ودخل وأخذ يمس هذا الطيب يجوز لا يجوز اذا يثبت تبع ما يثبت استقلاله غير ايضا من الامثله شهادة المراه في الطلاق ولا في الرضاع في الرضاع اي نعم تقبل شهاده المراه الواحده لأن هذا لا يطلع عليه إلا النساء في الغالب نعم وهذا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا نعم نعم بيع النوى في التمر ويشترى التمر بما فيه من نوى وهو في الحقيقة قد يريد شيء من النوى منه فهو يشتري التمر ويريد أيضا النوى ومعروف أن هذا التمر فيه يعني نوع من النوع جيد هو يط والنوى ترى يطحن ويشرب مثل القهوه اي نعم فانتفع به انتفاع جيد وهذا النخله كلها بركه سبحان الله نعم بيع الدود اكل الدود او بيعه وأكله سبحان الله الان احيانا في التمر يكون شيء من الدود وأنت تعكول إذا قصدت الدود فالأكل محرة وإذا أكل تم وكان في شيء من الدود يثبت تبعاً لا يثبت استقلال طيب هذا في الأكل في البيع في نوع من الجبن في العادة أن يكون في شيء من الدود مفهوم نعم هل إذا قصد الدود فالبيع محرة إلا قلنا إذا كان يبيع بعض الديدان هذا تقدم معنا في البيع انه كان يبيع بعض الديدان لصيد الأسماء نعم حاجة نعم طيب قال يثبت تبع ما لا يثبت استقلاله نعم وكذلك إذا باع البيت وقال أن الظاهر عنوان الباطل وأنه لا يعني في أشياء لا يمكن ان كسر الجدران ويطلع على الأساسات وعلى ما داخل الجدران من يعني الأسلاك الكهربية وغيرها نعم قال رحمه الله والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد اراد رحمه الله تعالى بهذا قاعدة من القواعد الفقهية الكبرى وهي أن العادة محكمة ما معنى هذا الهسن أن الأصل أننا إذا لم نجد شيء نحد في هذه الأمور شرعا نرجع إلى العرف وكل ما أتى ولم يحددي بالشرع كالحرزي فبالعرف يحددي المرض والسفر والنفق على الزوجات مثلا وغيره نعم قال رحمه الله معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه من استعجل الشيء قبل آن عوق بحرمانه. أمثل على هذه القاعدة نعم لو قتل, لو قتل إنسان حتى يرث منه منع من الارث لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس القاتل من تركه المقتول شيء وغيره العبد المدبر إذا قتل السيد حتى يصبح حر أيضا نعم هل نعتق ونجعل مدبر؟ لا نعم من سافر سفر يريد به الفطر في نهار رمضان فهذا يمنع لأنه متحيل على الشرع نعم خرج من مجلس العقل بنية إسقاط الخيار فهذا يعامل بنقيض قصد ويبقى الخيار لكن ان تفرق البعاء المشتري بغير قصد وجب البيع وانتهى زمن الخيار ما لم يشترطاه يعني يشترط الخيار مدة معينة أو غيره طيب نعم قال الناظم رحمه الله وإن اتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تقدم معنا أن العلماء يذكر في كل باب الشروط والأركان والواجبات ويذكر الموانع وسوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى أنه لا يكون الشيء صحيح إلا بتمام الشروط والأركان والواجبات وأن تتفي عنه الموانع. إذا جاء النهي وكان النهي عائد إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فالعمل باطل وإذا كان أفاسل وإذا كان في أمر خارج عنه فالعمل صحيح مع الإثم إذا كان عالي طيب أمثلة لهذه القاعدة اخذناها في الأصول من علم الاصول الأول أن يصلي قبل الوقت فالنهي عائد هنا إلى شرط لأن دخول الوقت شرط في صحة الصلاة فالصلاة باطل طيب وجود مانع أن صلّت المرأة وهي حائرة فالصلاة باطل وإذا كانت عالمة بالحيض فهي آثمة نعم وإن كانت لا تعلم وصلّت اكتشفت بعد الصلاة فصلاتها باطلة وينتفع عنها التأثيم والزلم طيب هذا عائد ذات المنهي عنه أمر خارج صلى في أرض المقصوب فالغصب محرم سواء داخل أو خارج الصلاة ولأن الصلاة في الأرض المقصوبه ليس لها علاقة بشروط الصلاة ولا بالموانع فالصلاة صحيحة على الإثم إثم الغصب داخل وخارج الصلاة، وكذلك لو صلى على عمامة حرير على قول أن صلاته لا تصح وعلى القول أن ستر الراس ليس له علاقة بشروط الصلاة، فالصلاة صحيحة مع أثم لبس الحرير. نعم قال إذا الله الله علمنا أخذنا هذه القاعدة في الأصول من علم الأصول. نعم قال رحمه الله ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن متلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي أحسن أشار إلى قاعدة وهي أن الصائل يعني المتعد يدفع بالأخف حتى يندفع وإذا كان ما يندفع إلا بالأعلى يندفع بالأعلى مثال إذا جاء نس الله السلام العافية إنسان في بيته ونائم ودخل نس سارع وكسر النافذة ودخل فهذا صاحب البيت يستطيع أن يدفع هذا بالضرب مثلا أو لو صاح عليه لفر هذا النس أو يعني كان النس ليس معه إلا يعني حديده أو وكان صاحب البيت معه سلاح مسدس مثلا فهل يقتل مباشرة لا مجرد يرفع فيه السلاح يفر هذا أو يضربه يعني يطلق عليه مثلا لكن لا يقتل يضربه في رجليه مثلا فهذا يندفع بالتي أحسن يندفع من دفع يقتله نعم إذا ما يندفع إلا بالقتل قتله كان يكون هذا السارق معه سلاح مثلا وهذا يقول مجرد أن أتأخر لو لحظه قضى عليه ومعروف هذا اللص أنه يعني يقتل كذا وهو يعني كل ليلة يدخل إلى بيت ويقتل صاحب البيت وأنا لا يمكن أن أتأخر ولا ثاني واحدة فهذا يندفع بالتي هي أحسن لكن طبعا هذه الأمور احنا نذكرها بخلاف ما يكون عليه القاضي القاضي في المحكمة ينظر إلى أمور أكثر من هذا ينظر آلة القتل والقرائن التي احتفت كذا لأنه أحياناً يعني تكون بين رجل وآخر عداوة إبراهيم وإنسان اعتبر أنه حسن إبراهيم وحسن بينهم عداوة فأتي إبراهيم إلى حسن قل اسمع هذه الأمور التي بيننا يعني الأصل ننهيها وأنا والله ما أريد لك إلا كل خير فتاتيني اليوم للبيت البيت وأصنع لك الطعام ونتفق على كل شيء وننهي ما كان بيننا الناس الآن يعرفوا أن هناك عداوة بين إبراهيم وحسن فأتي حسن إلى البيت يقتل إبراهيم مباشره ثم يتصل على الشرطة ماذا حدث؟ قال والله الذي حدث الناس كلها تعرف أن هذا عدو من اعدائي وجاء إلى البيت وهو صائل وما استطعت أن ادفعه إلا بالقتل والحمد لله فينظر في هذه القضية مفهوم إذا هناك فرق بين الأمور عندما ندرسها الآن والأمور التي تكون عند القضاء نعم إذا يدفع بالتي هي أحسن وإذا كان ما يندفع إلا بالقتل قتل لكن يعني هناك لا بد محاسبة من القضاء عندنا والولاة يحاسبه لانه هذا الامر قد يكون في نوع من التحايل ذكر قاعده لابن رجب نقراها الان نعم يقول الشرح آخر شيء قال ابن رجب في قواعده من اتلف شيئا لدفع اذاه له من اتلف شيئا لدفع اذاه له لم يضمنه وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمينه ما الفرق بين الأول والثاني الفرق اتضح بالمثال رجل في الحج أحرم وفي مكة وصال عليه بعير. الآن يريد يدفع هذا البعير، فيدفع بالتي أحسن قال ما يندفع إلا بالقتل فماذا يصنع؟ أخذنا في الحج يسمي ها ويقتل لأنه لو سمى وقتل أصبح هذا مذكى وحلال صح؟ وهذا من فقه هذا الرجل طيب إذن هذا دفع أذما أذى هذا له فهذا لا يضمن رجل في الحج وهذا عندما كان في الحج أو شك على الهلاك مفازة مكان ليس فيه شيء ووجد صيد يأخذه أو يموت أي نعم يصيد هذا الصيد ويأكل وهل يضمن نعم يضمن لكن في الأول لا يضمن لانه في الأول دفع أذاه له وفي الثاني دفع أذاه به فهذا لا يضمن وهذا الفرق بالمثال في قضيه واحد هذا محرم وهذا محرم لكن هناك الأول عندما كان محرم صال عليه البعير وتعدى عليه ولكن في الثاني لم يتعدى على البعير هو الذي تعدى على البعير لماذا لانه عنده ضروره في اخذ الصيف نعم عيد القاعده قال ابن رجب رحمه الله في قواعده من اتلف شيئا لدفع اذاه له لم يضمنه نعم دفع اذاه له لم يضمنه كبعير يتعدى على محرم في مكه وفي غيره. نعم لكن قلنا يسمى حتى تكون الذبيحه حلال نعم قال وإن اتلفه لدفع اذاه به ضمنه اي نعم كان يصيد الصيد وهو محرم لماذا لنعوشك على الهلاك ضروره نعم قال رحمه الله، وأل تفيد الكل في العموم تقدم معنا أن العموم له صيام وهي الأول ما دل على العموم ماده مثل كل وجميع وكاف وقاطب وعم. الثاني أسمع الموصولة وأسمع الشرط أسمع الاستفهام والنكره في السياق النهي أو النفي أو الشرط أو استفهام إنكاري. و ال ال الاستغراقيه ال التي ال العهديه اذا كان المعود عام و النكره اذا اضيفت تفيد العموم نعم وهذا هذا الكلام يعيد اخذنا في الاصول من علم الاصول قال نعم وَأَلْتُفِيدُ الْكُلَّ فِي الْعُمُومِ فِي الْجَمْعِ وَالْإِفْرَادِ كَالْعَلِيمِ نعم ذكر هو كلام على الأسماء والصفات تقرأ الآن في الصفحة قال علامت السعدي ومن أمثلة دخول ال دخول على أسماء قال العلامة السعدي رحمه الله ومن أمثلة دخول ال على المفرد دخولها على أسماء الله وصفاته فكلما دخلت على اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته أفادت جميع ذلك المعنى واستغرقت وبلغت نهايته كالحي القيوم أي الذي له الحياة الكاملة المستلزمة لصفات الذات والقيومية الكاملة الذي قام بنفسه وقام بجميع الخلق تدبيرا العليم الذي له العلم الكامل الشامل لكل معلوم الرحمن الرحيم الذي له الرحمة العامة الواسعة لكل مخلوق الغني الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه العلي الأعلى الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه العظيم الكبير الجليل الجميل الحميد المجيد الذي له جميع معاني العظمة والكبرياء والجلال والجمال والحمد والمجد وقس على هذا بقية الأسماء والصفات ولو لم يكن في هذه القاعدة إلا هذا الموضع الشريف لكفى بها شرفا وعظمة نعم وقلنا هذه عادة يعني علماء السلف انهم حتى في كتب الفقه والأصول والقواعد يذكر العقيدة ويركز عليها في كل مكان نعم قال قال رحمه الله وَأَلْتُفِيدُ الْكُلَّ فِي الْعُمُومِ فِي الْجَمْعِ وَالْإِفْرَادِ كَالْعَلِيمِ نعم تقدم معنا وَالنَّكِرَاتُ فِي سِيَاقِ النَّفِي تُعْطِي الْعُمُومَ أَوْ سِيَاقِ النَّهِي النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو نعم كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي نعم تقدم معنا هذا اسماء الشرط اسمال الاستفهام والاسمال الموصوله ذكرنا فيما تقدم نعم ومثله المفرد اذ يضاف فافهمه دي ترشت ما يضاف قلنا المفرد إذا أضيف يعم أيضا من صيغ العموم المفرد المضاف نعم ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع تقدم معنا أن العبادة لا يمكن تكون صحيحة إلا بتمام الشروط والأركان والواجبات وتنتفي عنه الموانع فإذا فقد شرق أو ركن أو تعمد ترك واجب في الصلاة مثلا فالصلاة باطلة وكذلك لو كان عنده مانع وأتى بالعبادة في العبادة باطلة وقلنا انه هذه الأمور يعني لا تجعلها في الحج لأن الحج له أحكام خاصة به ومرت معنا نعم إذا لا يكون الشيء صحيح إلا بتمام الشروط والأركان والواجبات وتنتفي عنه الموانع أيضا تقسيم العبادة إلى شروط وأركان وواجبات وموانع وسنن هذا التقسيم بدعة لأنه لم يرد في كتاب ولا سنة هذا التقسيم أن هذا الذي يتكلم بهذا الكلام هو لا يعرف البدعة اصلا لأننا لا نتقرب لله سبحانه وتعالى بهذا التقسيم نحن نتقرب لله بالعبادة والعبادة اللي يكون فيها البدعة هذا اولا ثانيا أن هذا من باب تقريب الأفهام للناس أنه حتى يفهم ويعرف صحة الصلاة وصحة العبادة من عدم الثالث أن العلماء استقروا نصوص الكتاب والسنة وجدوا أن العبادة لا تكون عبادة إلا بهذا ويذكر على كل شر وكل ركن وكل واجب وكل مانع دليل إذا هذا الذي يقول ليس عليه دليل هو الذي لا يعرف الدليل اصلا نعم ثم لو فتحنا المجال في هذا الباب معناه أن نلغي كل ما جاء عن العلماء حتى في تقسيم الكلام إلى اسم فعل وحرب صح نعم طيب قال رحمه الله ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل قد استحق ما له على العمل لكن القبول وعدم علم عند الله وقلنا الصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط عنه الطلب إذا جاء الإنسان وحج لبيت الله الحرام وكان هذا الحج أتم في الشروط والأركان والواجبات انتفت عنه الموانع سقطت عنه حجة الإسلام قبل الحج أم لا هذا لا ندري عنه لكن نحن نقول أننا نحكم على الظاهر والظاهر أن سقطت عنه فريضة الحج صح؟ نعم لأنه أتى بالعبادة تام شروطه واركانه واجباته انتفت عنه الموانع فالعبادة صحيحة صلى ابراهيم صلاة الفجر وجاء هذا الأستاذ وقال لا لا بد أن تعيد هذه الصلاة فالصلاة باطلة قال لماذا انا أتيت بالصلاة تام شروطه واركانه واجباته انتفت عن المانع وأنت الذي تدعي البطلان لا بد تأتي بدليل قال الدليل أنك صليت قبل دخول الوقت صلى مثلا الساعة الرابعة فالصلاة باطل أو صلى بغير وضوء أو صلى ولم يقرأ الفاتحة مثلا فالصلاة باطل أو صلة المرأة وهي حاجة وقالت ماذا علي؟ يقول عليك ماذا إذا كان دخل الوقت وأمكانها من أداء ركعة فعليها قضاء الصلاة إذا طهرت صحيح وإذا لم يكن يعني معها من الوقت مقدار ما تؤدي في ركعة، فقد سقطت عنها الصلاة. نعم. قال رحمه الله: ويفعل البعض من المامور إن شق فعل سائر المامور الله علم اقتفي بهذا المقدار وغدا إن شاء الله نكمل. والله أعلم. صلى الله على محمد وعلى وصحبه وسلم.